من دروس اصول من أصول في التفسير للعلامه محمد بن صالح العثيمين بشرح شيخنا ابي عبد الله محمد أبي عبد الاعلى محمد خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى ونفع به وهذا المجلس الثالث السادس عشر قال مؤلف رحمه الله تعالى القرآن محن ومتشابه يتنوع القرآن الكريم بإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع ووصف به القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير وقوله ألف لا مرى تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعد أما بعد هذا الباب يضين فيه المصنف رحمه الله تعالى سمتين من أهم سمات كتاب الله عز وجل وأنه مخكم من أنواع والتشابه وذكر في النوع الأول الإحكام, الإحكام العام وأن القرآن هو كلام الله عز وجل كله مخكم في اعتبار وهذا يعود إلى معنى الاحكام كما بيّنه المصنف رحمه الله تعالى فإذا كان المقصود بالإحكام الإفقانة والجودة والضبط وخسن الكلام وخسن البيان وذلك كما يتعلق بالألفاظ والمعاني ان القرآن بلا شك فهذه الاعتبارات محكم كله بل في غايه الاحكام ولا يوجد كلام محكم مثل نص من احكام القران ان اخباره كلها صدق ولا احتمل انحراف في حال من الاحوال ولا تحتمل الصنافص ولا ال... الريبه ولا غوه فيها ولا كذب ولا ريبه ولا شك وام احكامه فانها كلها عدل موثق وقد بنيت على المصلحة وبنيت على العدالة وليس فيها جور كما قال المصنف ولا تعارض ولا سفاة حاشا أن تكون الله عز وجل هاتفه فهذا هو النوع الأول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 هذا هو النوع الثاني في هذا الباب وأن القرآن كله متشابه وليس التشابه هنا بالمعنى الذي سوف يأتي بيانه فيما يلف النوع الثالث بل التشابه العام هنا كما بيّن المصنف المقصود به أن القرآن كله يزبه بعضه بعضا في اي شيء يذبع بعضه بعضا في الكمال وفي الجودة والغايات الحميدة اي ان الايات كلها سواء كانت اخبارا ام كانت احكاما تتفق هذه الخاصية انها بلغت الغاية في الكمال وفي الجودة وفي ان الغاية المترتبة عليها حميدة وهذا الاعتبار يعني يتوافق مع معنى الاحكام ولذلك فان القرآن محكم متشابه لهذا المعنى هي انه يشبه بعضه بعض بعضا في الاحكام هذا هو معنى التشابه العام الذي في في كتاب الله عز وجل وايه الزمر تدل على هذا وأن الله عز وجل بيّن بقوله الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها فجعل التشابه صفة لازمة للكتاب والمقصود بالتشابه هو كما بيّناه أي أن آياته يجبه بعضها بعضا فيما فيما ذكرناه ولا يعني فاجل الاعاده قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث ان احكام الخاص ببعضه ببعضه والتشابه الخاص ببعضه مثل قوله تعالى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 قال اخيكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤهل لغير الله به وامثال ذلك كثيرة هنا في النوع الثالث يحتاج إلى وقفة منا وتفصيل وبيان وأن القرآن محكم من وجه متشابه من وجه آخر وهذا الإحكام والتشابه بهذا الاعتبار قد اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال يعني ذكر أغلبها وجمعها الإمام إذن جرير الطبرير رحمه الله تعالى في تفسيره والقول الأول في بيان معنى الإحكام والتشابه كما أشرع إذن جرير أن قال البعض إن المختمات من آي القرآن هي المعمول بهن هن الناس خاص او, المثبت أو المثبتات الاحكام اما المتشابهات هي الايات المطروف العمل بهن يكون حكماً مثبتاً أو يكون ناسخاً لا يكون منسوخاً هذه بلا شك في قطة مستفاة الأحكام <تصفيق> أنه... أو... لا... القول الثاني في بيان معنى الأحكام والتشابة <تصفيق> أن المحكمات هي كل آية أو المحكمات من آية الكتاب هي ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه يعني باختصاره آيات الحلال والحرام هم المتشابه وما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت الفاظه هذا هو القول الثاني هذا القول قد اخرجه مجرير بساند صحيح عن مجاهد رحمه الله تعالى القول الثالث ان المحكمات يما لم يحتمل من التأويل غير وجه وافد يعني ان الاية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 وما أحكم الله في من آية القرآن وقصص وقصص الأمم نعم ورسلهم وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ففصله ببيان ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أما المتشابه وما اشتبهت الالفاظ به من قصصهم عندما التكرير في الصور قصصه نعم قصص الالفاظ واختلاف المعاني التفاوض في الالفاظ والصور والمعاني يعني هذا الطول <تصفيق>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 هذا واضح في القصص والاحكام هذه سمات القصص والاحكام سبح عز وجل يفصل فيها ويبين كما قال صفائه اا كده في كما ثم فصلت كتاب ونصف كما ايه ثم فصلت من الله الحكيم الخبير السلام عليكم اعتذر عليكم انا ف... هذا هو القول الرابع في بيان معنى الاحكام والتشابه ماذا الاعتبارات واما القول الخامس كما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى ان المحكم من ayat القران وما عرف تأويله يعني ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفكيره ومؤمن المتشابه وما لم يكن لأحد إلى أليه سبيل مما استأثر, مما استأثر مما استأثر مما استأثر الله سبحانه بأليه دون خلقه وذلك نحو الخبر عن خروج الدجال ونزول إيسى عليه السلام وطول الشمس من مغربها في الآخر الآيات والأخبار التي ستتعلقوا من قرب قيام المتشابه ومآل لم ورث كما بينا وايضا ذكر ابن جرير مثالا لهذا هذه الحروف التي في اوائل السور نحو الف لام ميم والف لام من ص في قال انا هنا متشابهات في الالفاظ الرموز 1.5 رموز اخرى حروف وساب الجمل لذلك المفاض انا حاجره هذه المساله الان ما ولا حاجه لتفصيل هذه المساله المساله الان و بعد ان ذكرنا هذه الاقوال نقول إنها كلها نعم إنها كلها صحيحة صحيحة المعنى المحكم لا يخرج عنها وكذلك المنتشابة فالقرآن كله محكم لهذه الاعتبارات الخمسة المذكورة في هذه الأنواع وكذلك كلهم متشابه أيضا بالاعتبارات هذه المذكورة في, في الخمسة أنواع فالقرآن أو فالمحكمات من آيات القرآن هي هن ناسخات أو مثبتات الأحكام وكذلك هن او يجتملن يشت... على ايات الحلال والحرام وكذلك لا يحتملن من التأويل غير وجه واحد هي نصوص ظاهرة ظاهرة المعنى اشنا لا تحتمل عدة تأويلات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 عرف العلماء تأويلهم ومفاهموا تفسيرهم ولم يشتبه عليهم المعنى فالقرآن كله محكم من هذه الاعتبارات الخمسة وكذلك من نسبة للمتشابهات من آية القرآن فإنها أيضا <تصفيق> متشابهة بالاعتبارات الخمسة المضادة او التي هي عكس هذه الاعتبارات المتعلقة بالإحكام قبل شك المنسوخ من آيات الكتاب أو الذي قد ترك العمل به هذا ليس مخكما فإن لم يكن مخكما فهو متشابه متشابه من, من هذا الباب أو هذا المعنى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 التي قد كررت في مواضع مختلفة باختلاف في الألفاظ مع اتفاق في المعاني وأحيانا باختلاف في المعاني مع اتفاق في الألفاظ فيها تعتبر متشابهة أيضا بهذا الاعتبار وأيضا من المتشابه ما قد احتمل عدة تأويلات مم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 الزمان حيث لا يعلم وقت حدثها إلا ربها سبحانه وتعالى المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية متشابها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا ينيق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم ويفهم منه الراتق ويفهم منه العالم الراتق في العلم خلاف ذلك ومثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهى مواهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين أماثلتين لأيدي المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهى مواهل تناقض القرآن وتكذيب بعض بعضه بعض وحين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقول وقو ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهى مواهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فلقد لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه فنحب ان تكون لنا وقفه مع ايه في سوره عمران وهي ان تعتبر عمده في هذا الباب لان حيث بين سبحانه ان زله مريا ولا خفاء ان ايات الكتاب محكمات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 ا و بين سبحانه ان المحكمات هي ام الكتاب هي أصل, اصل الكتاب اصل التشريع اه شك يعني على راس هذه المحكمات الايات المبينه والامره بتوحيد الله عز وجل المبينه لتوحيد الله والامره بتوحيد الله وخروف متشابهات اما الذين في الكولوبيم زيهم فيتشبهون ما تشابه منهم وما في غاء فيسلو في غاء اويل مهما عالموا تاويله ان الله مره سخونه في العلم هذا على قول او على وجه صراء ان الناصره ثواني نور راسخين في العلم على لفظ الجلاله وما يعلم تأويله الا الله وما يعلم تأويله الا في العلم وفي وجه اخر او في قراءتها الان عند لفظ الجلاله وما يعلم تأويله الا الله ثم نقف فمن اقرا الراسخون في العلم يقولون امننا به كل من ربنا وقد اختلف العلماء في معنى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل على ثلاثة معاني أشار إليها وجمعها العلامة الشمسيتي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أحنا فبين أن التأويل يطلق على ثلاثة إطلاقات الإطلاق الأول أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الأمر نحن قال نعم هذا ومعناه في القرآن أي أن التأويل أي أن لفظ التأويل إذا ذكر في القرآن فإنه يأتي بهذا المعنى بمعنى الحقيقة التي يقولوا إليها الأمر والمعنى الثاني أن يراد به التفسير والبيان ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما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 وأيضا من هذا الباب قول عائشة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وليس كان يكثر أن يقول في الرقوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقالت عائشة يتأول القرآن أن يفسره ويبينه بقوله هذا وبتعليه هذا صلى الله عليه وسلم وأما القول الثالث في معنى تأويل هو المعنى الذي قد تعارف عليه وافطلح عليه الأصوليون أي علماء أصول الفقر هو اللفظ عن ظاهره انا اصرف اللفظه يعني ال واضح عن ظاهر ان ظاهره المتبادر الى الذهن الى معنى محتمل مرجوع نعم يعني ليس ظاهرا من اللظر وذكر الشنقيطي ان التأويل بهذا المعنى المعنى الثالث هذا يعني لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح يدل على ذلك وهذا الذي يسمى بالتأويل الصحيح والمعنى أف... اقصد بحالة الثانية ان يكون صرف اللفظ عن ظاهره لامر يفنّه اصطارف دليلا وليس بدليل هو المسمى بالتاويل الفاسد هو نحو بعض التاويلات <تصفيق> وانا التي ثبتت عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى والتي صرف فيها ظاهره بعض النصوص غير دليل الناس صحيح الحالة الثالثة أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا دليل عليه أصلا وهذا يسمى في اصطلح الأصوليين كما قال الشنقيقي لعبا وهذا كما أو كحال التأويلات التي وقع فيها الروافض الشيعة هي بلا شك تسمى لعبا يعني يلعبون بآيات الله يتأولونها تأويلا بعيدا بعيدا بعيدا لا نتفة من دليل عليه هذا بلا شك يعتبر من أخذف وأفسد التأويلات فمعنى التأويل فمعنى الذي يطلق عليه تاويل لا يخرج عن هذه المعاني المذكوره فيما يعني بينناه ما يعلمه تأويله إلا الله ما وقفنا على لض الجلالة يعني عني هذا أن يعني التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن هل هذا يكون بالاعتبارات او اطلاقات الثلاثة بلا شك يعني ان, إن يعني وقفنا على لفظ الجلالة ف يعني اوكلنا علم التأويل تأويل الكتاب الى الله عز وجل كان بلا شك بالمعنى أو بالاطلاق الأول أي الحقيقة التي يقول إليها الأمر هذا بلا شك يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأما بالاطلاق الثاني للتأويل هو الذي بمعنى التفسير والبيان فبلا شك هذا يعلمه الراسخون من العلم لأن الله سبحانه لم ينزل, لم ينزل كتابا مبهما وأهل البدع وأضحاب التأويلات الفاسدة يعني يغمضون كلام الله عز وجل حقه فأنهم يجعلونه مبهما لا يفهم كأنه كلام أعجمي عربي بل هو قران وكتاب عربي مبين واضح بين معانيه متبينه و ظاهره العلم والابصار <تصفيق> و... نعم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 حصروا التأو... معرفة التأويل في الله عز وجل فالتأويل بالاعتبار الثاني او بالإطلاق الثاني بلا شك يعني لا يدخل في هذه الآية إن وإن قلنا بصحة الوقف على لفظ الجلالة واستثناء و... وأن الراسخين في العلم لا يدخلون في الاستثناء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 هذا يعني يعتبر فرعا لا اصلا يعني الاصل هو ان ناخذ ظاهر الله المعنى المتبادر الى الذهن واما المعنى المرجوح انه لا يعني يلجأ اليه الا بقارينة القوية واضحة وهذا يكون خلاف الأصل وآيات الصفات لا تدخل تحت هذا الباب نعم نعم لأن آيات الصفات هي بلا شك لها حقائق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من ناحية الكيف والحقيقة ولكن من ناحية التفسير والبيان أي معنى أي معناها في لغة العرب من معلومة لدينا لا خفاء فيها ولا اشتباه من هذا الباب ولا اشتباه في المعاني في معاني آيات الصفات ولكن الاشتباه يكون في الحقيقة أي في الحقائق والكيف فقط هذا لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعني ما تيسر بيانه في هذا المجلس وإن شاء الله يكون لنا المزيد هنا التوضيح لهذه المسألة في المجلس القادم أحيان الله سبحانه نعم وأعتذر عن إجابة يعني نظرا أني ببات أشعر بال بالإجهاد والضعف وأسأل الله عز وجل أن, أن يتقبل منا هذا القليل وأن يبارك فيه نعم أبلغكم أخيرا نعم أنا شيخنا حضيلة الشيخ عبيد من عبدالله الجابري حفظ الله تعالى قد اعتذر عن الدروس في شهر شعبان نظرا انشغاله لأسفل يعني ببعض الدورات العلمية التي تتوقع هذا الشهر وكذلك استعدادا لشهر رمضان وان شاء الله يستألفوا الدروس معنا في تتمنى شرح كتاب التوحيد بعد شهر رمضان اي في شهر شوال ان شاء الله تعالى وكذلك بنسبة للشيخ عبد الرحمن محيد دين ايضا انهم انشاغلون الان بدورة في جدة وفقها الله عز وجل فان شاء الله يعني لعله ايضا ان يستمر او ان يستأل عن الدروس بعد رمضان ان لم يتيسر له ان يعني يكون هناك شيء من الدروس خلال شعبان هو لم يخبرن حتى الان ذهب هل سيستمر في بقية شعبان ام لا بعد عودته من الدورة وبنسبة للشيخ خلاح فقد يعني بلغني احد اكواننا اخيرا ان الشيخ قد عاد الى الكويت ان شاء الله يعني اتصل عليه و يعني اسال معه مساله استمرار الدروس في شرح اصول السنه يعني اساله ان ييسر له هذا الامر وان يعينه عليه و هو بالنسبه كما هي و يعني والدنا الشيخ حسين عبدالوهاب ان شاء الله يكون له الدرس يوم الاثنين القادم ولعله ان يكون اافر درس في شعابان انه ولعله ان يسافر بعد ذلك العقدة والالقاء بعض الدروس في تريطانيا ان شاء الله كعاداته في كل عام في شهر شعبان فان شاء الله يعني يكونه موعد الدرس القادم على الشيخ حسين يوم الاثنين القادم وبنسبة للشيخ خالح أتصل عليه فعل الله أن يسر أن يكون هناك درس معه يوم الجمعة أو الحزب ما يحدد من الموعد... من الموعد إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ويعني أشكر الطلبة المجتهدين الذين يجتهدون في تفريغ الدروس قد طلعت اليوم على عدة تفريغات للدروس السابقة في العلوم كلها فوجدتها ما شاء الله جيدة ورجز و... الله والأخوات خيرا في منتبات بيت السلفيات على الجهد الذي يقومن به في الاعتناء بدروس أهل العلم في تفريقها وفي ترتيبها وتنظيمها ومذاكرتها فأفقهن الله عز وجل جعلهن من القانتات الصالحات التي يخرجنا جيلا من الصالحين أسأل الله لنا ولكم في جميع التوصيق الثبات وصلى الله على محمدنا وعلى آله